بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأحصر الذي بارثنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وَآتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَعَلَّمْنَاهُ هُدًى مِن بن بَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَّا تَسْتَخِذُوا مِن عِندِي وَكِيلًا ۚ ذَرِيَّتُ مَن أَمِنَّا مَعْلُوقٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا لِآذَمَ إِلَى تِلْكَ الْكَالِمَةِ تَفِيدُ نَفْسَ الْأَرْضِ نَضْرَاً وَزَيْنٌ وَلَا تَعْلَمُونَ عُرْواً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الزيار وكان وعدا مسعولا ثم رددنا لكم الكفرة عليهم وأنزدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتم فلها أتأتم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وُجُوهُهُمْ وَيَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَسْطِفُّوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا أَسَ تَرَبُّكُمْ أَن يُغْرَقَ سَمَاءٌ وَإِنَّهُ لَصُمٌّ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 وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُولُ الْإِنْسَانُ بِالشَّدِّ دُعَاءً أَمْرُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ بَنَا أَعْثُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُضْحِكَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بمسك اليوم عليك حسيبا من اهتجا فإنما يهتدي بمسكه وَمَنْ ضَلَّكَ إِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزْرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّدِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِتَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُسْرَ فِيهَا فَفَشَقُوا فِيهَا فاتثق فيها فحف عليها القهر كدم نظناها فديرا وكم اهلكنا من القوم من بعد روحهم وكفى بربك لذنوب عباده خبيرا ظئيرا من كان يريد العاجلة عزرنا له فيها ما نشاء بمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا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 وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآفرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مزلوما مفضولا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 فلا تقل لهما أف ولا تذهذهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب عرحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في إِذ تَأَذَّنُوا طَالِبِينَ إِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ رَصُورًا وَآتِيَ الذِّلَّةَ حَقَّهُ وَالِاكْتِلاءَ بِالسَّبِيلِ وَلَا تُبَدَّلُ التَّبْدِيرَا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ بَغَيْرِ ذِكْرٍ فَإِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ سَوْفَ يَجْعَلُ لَكَ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَكَ يَبْسُطُ الْفَرْضَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْضِي إِلَّا هُوَ الَّذِي أَعْلَمُ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَكُتُلُ أَوْلَادَكُمْ حَشِيَةً إِلَّا قَلْبُهُمْ نَحْنُ نَظُرُونَ وَإِنَّكُمْ لَنَقْضُلَهُمْ كَانَ خِرَافَةً كَبِيرَةً ولا تمروا بالثناء ان له كان فاحشة وساء شديلها ولا تقتلوا المستذنى في حظ امر الله الا بالحق وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِقْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَضُوا مَالًا إِلَّا بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا دَنَا الْغَشُّ ذَٰلِكَ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْلُ كَيْنَهُ إِذًا فِلذُمُ وَجْلُبِ الْقِصَاصِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْكَوْنَ كَانَتْ عِنْدَهُ رَغْلًا كَمَا عِنْدَهُ الْمَسْؤُولَا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 ولا تجعل ما الله الى هم اقرصت القاف جهنم ملئون من مدشورا اس اس فالك مربك للبنين واستقد من اللائ الكبر نافا لتقولون قولا باطنا ولقد صرفنا في هذا القرآن يذكروا وما يزيدهم إلا نكورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سجيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عموا كبيرا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السبع وَالْأَرْضُ وَالْأَطْوَارُ وَمَن فِيْهِ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا وَإِذَا فَرَضْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَاجْعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيهِ آذَانٌ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَى الْبَارِئِ نُفُورًا لَّنُعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإذْ هُمْ نَجْوَارٌ إِذْ يَقُولُ الْغَالِيُّونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَدُّ الْمَسْرَعَاتِ أَوْضُبْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْتَالَ فَظَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُنَّ سَجِيلًا وقالوا أئذا كنا ضرما ورفاة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدودكم فسيقولون من يويدنا قل الذي قطركم أول مرة فسيمغضون إليك رئوسهم ويقولون متاه وقل عشاء أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتغنون إن لديتم إلا قليلا وَكُلَّ عِبَادٍ نَّقُولُ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنذُرُ دَأَبًا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يُضْحِكُمْ أَوْ يُيْشِ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَأَرْسَلْنَاكَ عَلَى الْقَوْمِ وَفِيلَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ كَتَبَ الْمَثَلَ عَلَى النَّذِيرِينَ عَلَى دَاوُودَ زَبُورًا قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحليلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه انَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنَّ من الْقَرْيَةَ إِلَّا نَحْلُ مُهْلِكُوهَا قَدْ لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُؤْصِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا الَّكَذَبَ بِهَا الْأَوَّلُ وَأَتَيْنَاكَ مُودًا مَا قَسَمُ بَقِيرَةٍ فَظَلَمُ بِهَا وَمَا نُؤْصِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَفْضِيلًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاقِدٌ ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اللَّنْسِيَ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّمَا فِي مَلَكِ وَالشَّجَرَةِ ٱلْعُقُوبَةِ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَرِّقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَثِيرًا وَإِذْ قُلْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ فَلَقْتَ قِنَاءٍ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي جَبَّمْتَ عَلَيْهِ لَأَنَّهُ قَبْتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْكَرْكَ مَدْرُ الزِّيَّةِهُ إلَّا قَلِيلًا قال اذهب فمن تدعك لهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستسجد من استطعت منهم بصوتك وأجلد عليهم بخيرك ورجدك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وَمَا يَعْدُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِذَا جِئْتَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى لِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يَجْعَلُ لَكُمُ الْمُلْكَ كَالْبَحْرِ تَسْتَغِيثُونَ مِنْ طَغْوَاهُ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ ضِغْبُ بَطْنٍ بَلْ لَمْ تَدْعُوا إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمْ مِنَّا نَجَّاكُم إِلَى الضُّرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا فَأَمِرُوا الْأَئِمَّةَ إِذَا جِئُواْ جَالِعِينَ ذَرْيَةً أَوْ لُبْسِ لَعَلَيْكُمْ حَاضِرًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ أَمِنْ أَمْرِ سُمٍّ أَيٌّ وَيَكُونُ فِيهِ سَارَةٌ أُخْرَى فَيُمَسَّ عَلَيْكُمْ قَوْكًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَرِهْتُمْ كَمَا تَجِدُونَ ثُمَّ لَن تجدوا, تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْهَا جِلِيًّا وَلَقَدْ تَضَمَّنَّا بَلِيَّ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَطْنِ وَالذَّهْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْرِ وَخَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يوم ندعو كل أولاك بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فسيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِن كَذَّبُوكَ لَيَسْتَمِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَهُ وَإِذَلَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنَّ تَبَدَّلَ اسْمُكَ لَقَدْ ظَنَّ فَرِيقٌ مِنْ شَيْئًا قَلِيلًا إذا لَّا أَدْقُ لَكَ ضَعْفَ الْآيَاتِ وَضَعْفَ الْمَلَائِكَةِ مَا لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْهِ مِن خَيْرَاتٍ وَإِذْ كَادُوا لَيَسْتَكِذُونَّكَ مِنَ الْأَرْضِ يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَإِذَا يَنبَتُونَ خِلافَ غِلَّ قَلِيلًا ثُمَّ لَن تَمُرَّنَّ قَدْ أَفْلَحَ مَن أَقَامَ لَكِ رُسُلَنَا وَلَا تَجِدُ لِسِنَةٍ تَحْوِيلًا أَقْبِلْ فَلا تَرِدُ نُورُ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُبَالُ الْفَجْرِ إِنَّ قُبَالَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَأَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجِّدْ وَأَكْبِرْ لَهُ سُجْدَىٰ وَلَيْلٍ فَسَهِّرْ إِنْ أَبْصَرَتْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُرَّتْ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ مَّحْصُورًا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 وَإِذَا أَنْعَمْتَ عَلَى غَنِيٍّ فَأَعْرِضْ وَنَاهِجْ جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَانْزِهْهُ قُلْ كل, كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَأَسْأَلُ لَكَ عَن رُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ لَدُنْهُ إِلَّا قُلْنَا وَلَفِي الشَّمَاءِ رَمَذْهَبًا لِلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تَمَاسَجٌ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَفِي الْأَرْضِ إلا رحمة من ربك إن قبله كان عليك كبيرا قل لإن اجتمعت العنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 نخيل وعنب تتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا في سفاك أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا مِنَّا عَنَّىَ أَيُّ مُؤْمِنٍ إِذَا هَلَّلَ الْبُدَا إِلَّا أَمْ قَالَ إِلَّا أَنْ قَالَ أَبَعَ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَرَائكَ كَثِيرٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّقَطَّعْنَا بِهِ الزَّرْعَ وَالنَّخْلَ وَالأَشْجَارَ ۗ وَلَٰكِنَّهُمْ كَفَرُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يطلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم ان من كلما قبت بجناهم سعيره ذلك جزاء الذين انهم كفروا باياتنا وقالوا عاذاتنا من ورثا كان ان لا ندوس لكم قلقا جديدا وَلَمْ يَرَوَا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَصْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجْلَ اللَّهِ رِدَّتِهِ فَهَذَا الْفَالِمُ لَهِيْلَ الْفُرَاعَةَ كُل لو انتم تملكون ختاء الى رحمتك ربي اذا لم تكنتم خشيه ان فاق وكان الانسان ساقط وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ فِي السَّمَاءِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْإِجَاءُ إِجَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ تَدْعُونَ إِنِّي لَعَنُكُمْ فِي يَوْمِ ٱلسُّورَةِ قال لقد علم السماء زلما إلا رب السماوات والأرض لطائف وإني لأظلم يا أفسعون مذبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من البعثه ببني إسرائيل اتخلوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لسيفا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقِرَآناً تَتْرَىهُ فَلَسْتَ تُرَاهُ وَعَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ قل آمِنُوا بِي أو لا تؤمنُوا إِنَّ اللَّذينَ أُوتُوا لِلَّهِ مِن قَبْلِهِ إذا يُسْلَعُونَ يَخْرُجونَ الْأَدْقانِ السُّجَدَ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَسْحُونَ ويخضون للأبطال يبكون ويزيدهم خشوعا كن ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تفاكف بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يستجد ولا دو ولا يكون له شريف في المل وَلَمْ يَكُلْهُ شَرِيفٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْهُ وَلِيٌّ مِنَ الْجُلِّ وَكَبْذَهُ السَّيِّرَ